سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي هو المستعين والمستحق. نعوذ بالله من شؤون خصنا ومن سيعاد عمارنا. لا يهدي الله ولا م guides لنا ولا يضل ولا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَالتَّسْلِيمُ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ وفلق مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ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 وكل تلعات الضوانة وكل الضوانة في النار ستكون الليلة ان شاء الله خاتمة دروسنا خاتمة دروسنا في شرح السنة في البيت هاري خاتمة خاتمة الدورة المنعطبة في هذا النسجل وتكون الليلة ان شاء الله شجرة في طلب العلم حتى ننهيه من, من الفترات. إذا قال قائلا: لكنه لا علم كلام بعد العشاء من أجل مصلحة القيام لصلاة الفجر. قلنا له: قدرو البخاري في صحيحه تحتذاب وستمر في طلب العلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد صلاة العشاء أرأيتكم ليلة تمهاره وأنه بعد مؤتن لا يدخلنا عليها أو على ظهر الأرض لمن هو عليها أحد أو كما قال صلى الله عليه وسلم تتمن بالعلم بعد صلاة العشاء تأثر الله العظيم ان ورثوا بعد فناء منها جهل السله وعقيدتهم بالعلم بذلك فالرقي في جنات عدن الى الفردوس الاعلى من جنة الخلد ان اولى الناس بمبايعة عيسى ونصرته اذا ظهر هم اهل الحديث واولى الناس بمعرفة النهر وشفاته المنتظر هم اهل الحديث فهم خير من تكلم في العلم فجزاهم الله خير عن أمة محمد رحم الله من مات منهم وجزا الله خير من ذقى منه الولاية عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل نوزلته في علميه آمين مع المبيين والصديقين والسواداء والصالحون وكفى بأهل الحديث شرفا أن يخلد ذكرهم بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كنبي صيح البقاء ومسلم وغيرهما ما تجان طائفة من الامة ظاهرين عن حق لا يضرهم من خذلهم ولا من خارفهم حتى يأتي امر الله يتبق السلف على انهم ذهب الحديث لم يخالف احد منهم وهم الذين من يعتدون بالحديث في الاحكام فهم ايلا الناس بيعيشة واللهد المنتظر اذا ظهر ما اللهم اعلموا الناس به ويسيهم شرفا أن عيسى إذا نزل في آخر الزمال نبي الله تعهد السلام أنه يكون على طريقة أهل الحديث لأنه فيحكم بشريعة محمد بن عبد الله لم يحكم بمجهة دنيا يتعصب له عياذا بالله فيحكم به يحكم على شريعة محمد بن عبد الله مثل يحكم بها أهل الحديث يجاهد الله خير في محمد قال لهم دوله اهلا حاضر وتكلمت الجلادقه عن المنافق قال ابن احمد لا احكم اجرام على الناس تلا الله سبحانه بما انما فاج علماء السنه بغد الاحمد الهمد لا احكم اجر اهل الحديث على الناس يعلمونه الرسله كيف الله على خيره هو الرسول البدعه من اهل الأهل. وينغارون على السنة على شد الغيرة لا فتنة من دون الناس فيعلمون الناس الصحيح ويحذرونهم من الموضوع والضعيف فيعلمونهم السنة والصحيح ويحذرونهم من الشرك البلى فهذه آثارهن فناقصنها على الناس مناقصوا آثار الناس عليهم سبحان الله من قديم والناس ما يزالون يكتفون بأشمل الألقاب ليأشر على القاب تنصيراً عنهم. الجهمية كانوا يقرون عن أهل الحديث المشبهة، والنور يقرون عن أهل الحديث الوهادية. نعم، يقرون عن أهل الحديث الوهادية وغير ذلك من القاب الباطلة لتصوير الناس عنها تحذرهم. وصل إلى الفطر رقم واحد وعشرين. وكان فيها ولكسر الحرب علي ومعاوية ومعاور وعائشة استخدنا لها انه يجب علينا ان يكفق عما يكفق من السحابة فلا يجيس لأحد لو يتعرض للحرب التي تعلم فيها فوضعت بينهم فيحوض فيها فهو حارز عن نعتقد اهل السنة والجماعة في ذلك فمنع تفق أن ذلك حصل منهم بكأوين وأن مؤفئهم مأجوب وأن مصيبهم له أجران ومؤفئهم له أذهب وأن الذي حرك ذلك الفتان أكثر من المنافقين عليه من الله ما يستفقون فتأول أصحاب الرسول الأمين فأتل ما بثل ولا خور ولا قوة إلا بالله فنتفعن ما شدر عينها لحبهم ونفد لحبهم ونبغى لمغرضهم فبغير الخير يكرههم قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لا تسبوا اصحابي او الذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق غرغا نذر وقت ما بلغ مد احدهم ولا مثله قال ابو ذر ان الذي سب احد من اصحاب رسول الله جدي ان ما عندنا الكتاب حق ان الكتاب عندنا والسنه عندنا حق وهؤلاء اصحاب رسول الله شهودنا على الإسلام فمن طاعن فيهم فقد طاعن في الإسلام وصلى الله على них الحديث من جوايز المسيع الفضري رضي الله تعالى عنه لابوسو وصحابه رضي الله عنهم صحيح واتفق شنفه على ذلك عرف أن نحن الرافضي الذي يسب أصحاب رسول أو يسب واحد منهم أو كما قال رسول الله فلا يجوز عرض لهم دلالة قاعة برسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأى التقرانيه في معجله على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا إذا ذكر أصحادي فأمسكوه إذا ذكر أصحادي فأمسكوه فهذا فيه على الذين يخدون في نتيجة دول السحابة في السبتين والجلد الرسول يقول أنسكوا وهذا يتكلم وهذا يتكلم فكذا لا أخير الشيخ عبد العزيز سوخنا الذي ينرى لنا كما هو معلوم ووجع التساؤل لمن أثر في طارة الصيدان المتعلق بالخوض في المجرد بالسعادة، لأن هذا يخالف العقيدة، لأن في كتب العقيدة وجب الإنسان عن يحذر بينهم، فلا يجرؤ بين العامة تعرف لما حفروا بينهم بتوية رضي الله عنه، وأنهم ذلك يسر عنهم إذا يسر عنهم ما أفسر فمن قصهم المثل، والذين أخذوها عن الذي مدلهم. فبقى عن فيه سبيح حتى الشيخ نشيخ عبد عزيز رحمه الله كفر من يصد معظم الصحابة رضوان الله تعالى عليه قال من صد معظم الصحابة فهو كافر لأنه إذا يصد معظم الصحابة فإنه عند ذلك توجد عرف الدين توجد عرف نعم ثم تقرأ الفقرة التي بعدها فقل نفر مئة عزيزين عشر نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أبنائه قال إن أهم السنة والجماعة في عقله أبي محمد الحسن بن علي بن قرة بن في كتابه شرح السنة وأعلم رحمك الله أنه لا يخلو مال امرئ مسلم إلى بطيبة من نفسه وإن كان مع رجل وإن كان مع رجل مالا حرام تضمينه. لا يقبل بأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عاى أن يتوب، فإنه عاى أن يتوب هذا، فيريد في أن يرده على أربابه، فأخذت حرام. لا, لا، قال وعل، رحمة الله، كما رأينا أنه يجر بالمتعلم. لأن يرحمه الله لأن علاقة المعلم بالمتعلم فاعل على الرحمة فلما رحمة ال... من الله منك له ولو كنت فضر غليظ القلب لم فضره من حوله فضر كيف تحضر بالمتعلم تبتجي به إذا رأت أن تعلم متعلم فتنبقف معه كيف يتعلق الله يا قلان لأنك نشيك كذا أو أنه غاب عنك كذا فلا بد من ذلك اتجاء بالكتاب العزيز اتجاء بالكتاب العزيز قال الشيخ العلامة ناصر الدين للجال رحمه الله لا تجمع بين ثقلين على المدع ثقل حق فإنه ثقيل عليه بجاته إنا تلقي عليه قوما ثقيلة وثقل من أسلوب من جهة الفضارة فَأَرَضَكَ فَلَتُسقَى عَلَى مَنْ تَدْعُو إِلَى أَمْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَمْرِ رَسُولِهِ وَلَهُ تَتَوَارَى تَحُدُّ دَنَاهَا لِمَنْ اتَّبَعَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِحَبُّ دَنَاهِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ أَنَّ يتنطف مع المدعو ولا ينزره إلا في مواطن توافق السنة في الزكرة كما جاء عن النبي انه قال له احد اصحابه مرة انك مرء فيك جاهلية كم في المسكة البخاري وقال موسى نفتعون وولني لا ذنك يا فرعون نكبور لكن هذه المواطن خاصة اذا احتيج اليها وقام المصلحة وثلت الزواب الشرعية في ذلك الأمر فإن الفكنة مراعاة ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على السنة كل ذلك مقيد بالسنة وأعلم بما ينبغي أو ما كان موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل مال مرء مسلم أنا بحيدة من نفسه، وإن أعطاك إياه حياة، فإنه لا يخلد. إذا غلب عرضك، إن عهوا أعطاك ذلك المال حلالا أو أخذته منه قهرا أو سكتة، ولا نعرف أرضوا أن لا مع إنه قراءت قبل ما غير راضي. في كل تلك الفعلات لا يجوز أخذ، لا لأحد المسلم لا بدون شرط في أخذ المال فهو الرضا. فمن صور اخذ ماله في الرضاة الهدية اذا اعطيت هدية فأخذتها فلاك مدعب فهذه تحبب ومن صور رجال تنهذة العائد الذهيدة يقول لديه فأسلم تمتل بقيء ثم يعود في قيئته فكل هذه الصور يجب ان المال بها او يعطيك اخوف يعطيك اخوف مالا من غير ان تسأل او تكتشرف نفسك اليه فخذه كما أبغت الرسول وتلومه فإنه رسل ساقه الله اليك فإنه رسل ساقه الله اليك لا تأخذ ما لا تأخذ من طريقة الصغار فإن اليد العليا خير من اليد السفنة يبدأ بمن تعود أو كما قال صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفنة وضروري ان لا يذى في احد ياخذ من مال اخيه بدون ايذن منه ارجل قلبه ارجل قلبه قام رواه ابو داوود في سننه في الحديث قالوا دخل الرقاش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل نقلان لا يحل لا يمرئ مسلم ان لا يقيد منه ان لا يقيد منه وقد رمى بخاريه في استخيحه عبدالي أرباسي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر يوم النحر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا قالوا يوم النحر أو يوم القرام رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم أتجرون أي يوم هذا حتى قلن نسميه بعيد اسمي فقال يوم النحر في رواية ثالث نعم ثم بين وفي رواية هنا تسمّمهم قال بلد الحرام في أي يوم هذا قالوا الحرام في أي بلد هذا قالوا بلد الحرام قال في أي شهر هذا قالوا شهر الحرام قال بأن جناتكم وأموالكم وعراضكم عليكم حرام في يوم يومكم هذا في بلدكم هذا في جاركم هذا عادها لرارا في خطبة يخ عادها مرارا صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسا وفقاما اللهم هنزل لك اللهم هل لك تحضروا يا عباد الله انوال اخوانكم اخوانكم لا تأخذوها بغير حق لا يجوز لكم جانب ومسيء لأخذ المال بغير حق الدين فلا أثنى الثرقة به يأتي أحدهم ليستدينه المال ويأتيه معا شيئا وهو لا يعلم انه لا يقدر الوصيح لا يعني انوان الوصيح الوصيح ابن حديث قد تعرفون البالي ثم يوجد له بعض القرص او حققه توجد انه في جرع السيد من اخد من اخيه طيبا وهو يريد ان يرجعه لكن الله يوم الحيانة لكن الله يوم الحيانة تارثا تارثا لكن ينبي ان ينبي انفاءه فيعينه الله على ذلك فإن مات ولم يخبره ادى الله عزه لكن ينبي ان يخبره عزيمة على ذلك قال تعالى وَلَيْرَضِ الْفُرُوْدِ لا يعد له عزته لا يعد له عزيمة فدل على انه يريد ان يجمع له او انواسيه دينه فلا ينبي التشاهد في ذلك وإن رضي يحرث في قدره اذا ما ادى دينته يحرث عن الجنة ولي كان سهيدا قال صلاة وكلم يغفر للسهيد كل شيء إلا الظلم يستر الله معك مع أنه تكبر له كدار تكبر له كدار لكن إلا الظلم ثم قال وإن كان دعا رجل لا من حرام فقد ذننا يعني ذات الرجل الذي أخذ المال الحرام وشار في قلبته فهو ينبغي حقيقة ان يرجع هون صاحبه ماذا في التوبة شروط الفيبة خمس الثاني ترجع والحقق لأهله شروط الفيبة خمس ثلاث وقت معنى ان شاء الله ملعنى. ملعنى. ملعنى في ذلك التوبة وذا عدى ما نذكر هل شروط كمسوات معنى ثلاث وشروط الفيبة الأدائي في التوبة فلابد ان يرجع هذا الليل طلع طاع فلا يحل من يصرف فيه إلا بنزه نعم ولا لأ يحل لأحد يؤخذ من ذلك المال الحرام الذي أخذه فلان شئا لا يحل له وإن هو عصى يتوح وإن هو عصى يتوح هذا فوريس الرب يعني فلا يستطيع وهذا يمنعه من طريق الطيبة أن يرد المال إذا أخذ هذا المال الحرام الذي أخذه أقوط وابتنزه عنده فلا ينتظر أن يأخذ منه شيء وإن أتى هذا الذي أخذ المال الحرام يريد الوسيق فاستعته يريد الوسيق فإن تابعاته السريق فإذا ختمه المال منعته فإنه يمهل أن على العربابة فإذا منعته فقد أخذت حراما لأخذ غفاء مدادة المال قال والمساسب اقرأ مئة دماغة وعشين والمساسب متلى بطا ماهو اللازم الأي يعني طرق عشرة آلاك من رجل هذا هو بضيح حق يستمتع بها يرجع عشرة آلاك وليه تارك ايهي تعود لها لابد ان يرجع هذا الكارك الكارك هذا الذي ترح العشرة آلاك ينبغي عليه أن يزمن أن يزمن لأنه هو الذي يترى هذه العشرة الآلام بغير حق فهو ضع من فاسج والمكاسب والمكاسب مطلقة ماذا لك فاسجه فهو مطلق إلا ما ظهر فساده وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد نفيك يأخذ من الفساد نفيك تنفذ ولا تقول أكرس المكاسب وآصد ما أعطوني لما لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسكن فيه بعض الدنيا خير من الحاجة إلى الناس دعم وهذا أرده ابن الدنيا هو فيه للجراح وفيه المثلاله فلذكر محقف لا دعس به تسكن فيه دعو الدنيا خير من الهاجة الى الناس ففي ذلك المنسى لكاثب هي دميةهم عند الناس هي دمية عند الناس في أرسهم اذن الكلار والمزاج الذي ينزع البلدية ونقضى ذلك هذا العمل خير له من ان يسأل الناس نعم في ما روى أبو داود في سنه عن عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له علمته وهي ترى الصدق أو التعصف منها ولم تأنا الرجل العليا خير من الرجل السفلى الرجل العليا هو منطقة والسفلى هي الشاعلة كما ذكر هذا الحديث فهذه المفاتيب الدنيا خير للرجل من وسع الله فلا يقل للناس شيئا هذه المفاتيب الدنيا بل أذهب أسأل الناس أسعى تزود أسأل الناس أسعى سأل أسأل الناس أسعى عقل. وكم من الناس سألتهم أستقبل الله أستقبل نجاعة أستقبلها ليس قبله ولا سأل من الناس. فهذه نكاسة بالله هو اللي كان من حاجة الناس. فعزة الإنسان وشرفه استغناؤه عن الناس وتعلقه برب الناس كان هو تعالى. واضح لقبار فما قال النبي صلى الله عليه وسلم بنت الغنى على كفرة العرب ولكن الغنى غنى النفس نعم الغنى غنى النفس وإشنا المنان أحمد رحمة الله عليه هل عينه يهير هل عينه السلطان يقيم يذير لقد نعنا أكد العذاب في سبيل الله وثمه ثم أنه مرة كان مره ربا ان يستغل جمال حتى يتكفه فهو لعيانه رحمة الله عليه وكان لا يحب ان يعطيه الرجل شيء نعم حتى لا تتكف يده دنيا يحب ان لو قال هو الوعظ رحمة الله عليه نعم لا يحب ذلك كما ذكره سيرته رحمة الله عليه خلوه المكاتب مطلقة هذه قاعدة عند آل السمية في ذكر الإسلام أن الأصل في المعاملات ومنها المكاتب الإبداع مطلقة يعني إبداع حتى يأتي قبيل على التحرير قاعدة على أصل الإبداع فلا شيء في الإبداعات الملح فلا يوجد الغضب والتعجب الله بما لا يعرف دلولا من السنة يتعبد الله فتغلان فتعبدون الله على الطفة والمره يسيرون ثلاث مرات وصار يشوف ثلاث قال العلماء يقولون هذه الإشارة إلى البيت على الطفة والمره بدل لأنه رسول الله فعل هذا فإذا يعبد الله بما لا يعرف دلولا باتباع السنة ورسول أهل الابل العلم من هذه السنة الذي يعبد الله على بكيره. كما قال هذه هذا المسجيني أدعو إلى الله على بصيرة فالأصف يطلل إلى هذا أنه لن نوع شرعي حتى نتدرون على مباحتها ومن هنا يتدرون لك العبد على أهل جدى الذين إذا نكرتهم أن نكنوثا الفجر نجل المفد الخنوث من ثلاث الفجر وإذانة ذالة طول السنة المفد قال لك في دنين مهاء هالك تتدرون لها المفد في دنينها المفد فإستعهم ذهابه أي قاعدة التي عنده بس الله أن الأصف من إجادات الملعب حسنا أنت لا تتأكد أنه تأكد جميل يا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكثر ذهابه أنه لن تنفورك أنت عليك الجميل أنت, عليك الجميل. أنت عليك عبدك الله إذا الجميل سأكون لنى جميلة على هذه الإجادة قال الشيخ الإسلام أتنوني أي إجادة لا جميلة عليها غلالة فلا تكون إجادة بلا جميل إلا وضع الوجود والإصدق بك فلا إن جميل الله من غير جميله ودل على وجود الاستهداد فكلك الغدعة وكل ضدعة البلالة وكل بلالة في النار ولكن علم احفظ ان كيف تدل داعها خمس بسر انهم تجنى بعض المنشفصون من المنفذ العلم بهذا الزلال يتنسع في الرقصة حتى وكاد كل بلس لا يحنو من اسمه يضيح معاملات محرمة واضحة التحريم لكنها بجعل إنها من هذا العصر. لكن نهى الرهبان عن ما تصنع الله انه حرام ان اكل اشياء ليست بالرباحه اجرى هذا الاكل لكن نهى بطريقه البربريه عن الاكل من ميت المطلقة طالح يعني مثلا قال ما بين تتخذه فهو مطلق حلال اذا يعني ما حرم هذا الاكل سمح لهم بالرهبانه و صارت باينه اي صار هذا لا هو التهين المنتهى بالتملك المنتهى بالتملك لا زال لا ادال كنته او تكرر سؤال الاشيوخ للشيوخ عبي العزيز مرة بعد مرة واخت البعاء التأذير يقول ما وصلنا جاعد ليه النتيجة حوالي ثلاثون وهم يستمعون فيه ايه لماذا رجيه القاعدة لماذا رجيه القاعدة الاصلية الاصل في الامور او البيوء او المكاسب الاداء يعني لانا هنا دراسة لبطن الطين راسية بالاستطلاع من هذه قاعدة وهي البيوع من البيعة تر تر تر البيوع الجدارة بيع ما ليس عنده إلا هدالة فإذا درس الطين هذا البيع ورأى ان نزيل انه ليس على أي نوع من الله او أي مرد منه. من انه الشرع في رجل الاصر والمجاهة لكن ما ينزل مجاهة بان ذا الجراسة فيكين الاصر والمكاسب مجاهة فلا يترعب بعض من لاعلمنا لا لا. بل يبسر ينظر ويبسر كما ذاكرة في الجنة بعدها مجاهة شرع اول قال الاصر والمكاسب مطلقه نعم لا, لا شك، لكن ما هذا نتيف تبناء بيئ ما ليس عنده بيئاتين بجرعه بيئ وشرقه وليل ما ينزل تبناء اشعان رسوم الوجود في هذه هو طابع هذا الواقع يعني ان في هذا الواقع انه داخل في ذلك المنوعات بعد ان يذكر كل كل المنوعات واين هو حل في داخل هذا او في كل ديو او ذلك الذات هو مستمر كلها في كل المنوعات كل ذلك لذلك هذا الامر وهو الأصل هو الوجود هذا الرسول طاهر في نفسه وفي نفسه في نفسه اكثر من اثرو دوره يوضح ومثل هذه حادثه فائقه وهي بيع تجيب متقند يكثر الرسل كثير خساره لا بعد سنه نتائجنا بدون من عندها العلم هذا يدل على الامانه العلميه التي تحدث بها هؤلاء العلماء وفقهم الله فكانوا على التساغم ارتهاهم فالوضع الكبير من من يتصد في الزمان ايسه بجواز مجازرة تغير شئ جازة ولا بصيرة لكنهم شجروا ومعبثوا ثم تلع علينا بعض اكتوار العلماء في جوائحاته لبعض المؤكسات الهكومية تلع علينا ان ذلك البيع محرم وذكر به اربعة هي شرعية يمنى انه بيء ذلك لقد نهى المبيه صلى الله عليه وسلم عن بيء الغرار فإنه يغرب بأقبل لا ينجد لهذه العرارة فإنه يقع له أجر إستأجر هذه السيارة أفضل ثلاثة فإنه لا حاجة في بيديو اللي يستجرها أربعة ثلاثة كل يوميس على تسعة وتحليات لماذا؟ والإشادة سهرية فإنه يحصلون في البعضات في العمل يتبع لك ديارة ومزهر ويضع لجابة فلا ياتفني فيقول له يبني لم المسك يقول له يبني السائجه أربع سنوات فالنسكين جمع لمن المسكين سواء سربع أخر أل جابة فيقع ثابت سنواته الشيطة إلى الوديه زمين ألف وشمين ألف ويبني انتشاركوا عليه ويبتع خار شهر ويبتع الله ودع الله مجاكرة فجيئك بعد الدجاء على الدجاء الثلاث تجريه لأبس لا يريده يجب وهو إذا لهم البيع عندما يجب أنهم باعوه أيضا بـ 60 على غيره تكسب من سسعين غيره سسعين ألهم أو سبعين ألهم نعم تجريه لبيع لا يريده فهذا هو القطع في هذه المثلة أن بيع التأثير المنتهي بالتنبير على ما ذكرت لكم إذن إذا كانت المطلقة إلا أنه لا يجب الفتيح على البيع ويجد قاعدة هذا لما بعد التألمه في الاستثناءات لما بعد التألمه في الاستثناءات السرعية كل ذلك كان الأمر في حقاة سنة رسول الملاد قال الله عنه لنع الرجل لنع الرجل من في السوق حتى يتعلم المساة حتى يتعلم الهو البيع حتى لا يقع في بيوع المحرمة، كبيوع ما نزل عندك ولا خير. وقد انتشر في هذا الزمن، هذه المناسبة التي طرحها أو قرأتها لفترة، التي انتشرها برهان، فإن الله انتشر تهور من بيوع المحرمة. فلا تكننا هذه البنية الغرورية التي لا يوجد فيها أصل، وأقصد في محارب الله ورسوله، فكيف يوجد فيها؟ نعم هذه البلود جلهم وراء شكل كتب وذارهم دنيا في الإسلام أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأذن بحرب من الله ورسوله فكيف هي؟ فهي عناية شرعية لو كانت النبأة شرعية لفترة هذه فكيف نعم لا تنهى عن أصل الزواج وهو إجهاض نعم من دليل إنه يحب البلود البتارة طاقة الضفر أو كما يسمينها كما قال الرسول سبحانه الله لا يسربلنا لا يسربلنا طائفة من إمة الخبر لا من إمة الخبر آخر الضمان يسمينها بغير شيء هي ربا يسمينها فواعد أو مراعبة إسلامية نعم أو غير ذلك هنا ما يبثل ده المال وهو رجل شراف يكون في إنها البطاقة هذه تشترينا شيء من عذاب رابطة تنزل عندنا هي تشترينا شيء من عذاب يوجد أظهر جذنا عليه يتكتع رسول الاشتراك لأنهم قالوا لأنهم قالوا حتى لو تأخيرك ما يمجيز عليه كما يفعل الراجحي ما كان ذلك الحرام لماذا؟ لأن هذا لأنه رسوم الاشتراك لأنه يستغرر رسول الاشتراك رسول الاشتراك فائدة لجنس لطاعتك أي قرض جرى لها تهردها فميش إذا ضيونك وأيها ضيونك سبعة آلات مقدم من رافضة تأخذ أي رسول الشراء فهذا لها مفروس لأنه لك أي مقابل دين تهردها فما قال قهر العلم يكتفون أي ضيون جرى لها تهردها فلا يأخذ أن تأخذ منه السراء انت أهرب جير لله تأخذ منه السراء تأخذ منه السراء أضعفهم راعي. قل لو تأخذ أورين أخذنا عليك فائدة. في كل يوم سدى وسدى. فاعترض رضا أضعفهم راعها. نعسية من الله. الذي أمرهم أن يأكلوا رضا أضعفهم راعها. سبحان هو تعالى. إذن هو إلّا أن تطير وتذبّد. قال قائل من المتبذبين. قال خلاص أنا عرفت الله. الحلم أيظن الله عرف الحلم. يظن أعتقد نعه المتفجرة هذه الرابحة. وعند الوقت حتى ما. الثلاء يزوجون عليه تأتيه بالنحن الذي يتعلمه في تبعه لعن ما شخص ان هذا خاطر انه خاطر لماذا؟ دولات الأقضر ربي هذا يحيث أقضر حتى لو عطاهم فينا الشبيع دولة لديه على داطل الأقض لما دولة على باطل هذا داطل سيدي بخارج من العائشة اي شرط ليس في كتان الله؟ فهي باطر ويثان يأسر فجرساً أن تُعطينه ذي وقتها ويثان يُعطينه ذي وقتها لن يأخر حتى يرابون عارف هل يحاسر أكراً من جده الاشتراف إنه نفع لعم نفع ويُنفع أي جر نفع هوردة وكذلك يسمون به إيش يسمونه من بيع الحبيب هذا مرادها أو فلن يسمون أولا كل حالة ثم او تورغوا او تورغوا سورة التورغة ان تكون في لها الولناء غير هذه السورة والذي قال تيخ الاسلام في اكثر مدى انها نعم او اكثر غير هذه السورة التي وسمعونها فهم يحتاجون لا يحتاجون خديث اسمل لا يحتاجون خديث اسمل كان وقد رأى عبداليس بسورة على الامر الذي قال رشد في الله من ثلاث الهديث لا ينتباع الشرع هذه التباعة حتى يحسر التجار إلى رحالهم في تبقى في تبقى في ذلك المحل الذي يسمونه مثل مجمع أو مجمع يجي عليها البيئة الكبير الألس أو سبعة آلاك آل آل. وهو مش تكره بمكانها نعم لا يحتاجها التجارة تحضروا هذه الغيوء يا عباد الله تحضروا هذه الغيوء وحضروا هذه المكاكب وما انفره خلف ففجأه فما جاءه الحبيب وقد ذكر سيخنا حضره الله شبا ايضا في هذه المكاكب فالواكب الغيوء ينقف انها تجمع على الهوشه فإنه أقدم غير واضح فلا يجب أن يفتح حديده وهذا يقعد أي جهة تعالج متبع الأشهم لنا جعبت غير علماء أن الطريق لها فلا أعرفها مسئول بيع الأشهم هذه هي سبيح من المثال أو مسئول الطريق لها لا يعرف كيف يمهتها وإش مهيتها وكيف ان ارتفاع السريع هذا والانخفاض السريع بما يسمى الخمار يتراوح ب30 مليون و40 مليون نعم تماما زي المسلميه كده ايه فيلاحظ على ماذا؟ نرجو ان ذلك في ابد النعال انما هو بنت من غير ذلك قال ان ده هو الصبح ان ترفع الولاء في ابد النعال يقضيها الصبح هذه الصوره هذه ما بين جير جير. فعلى هذا الشبب العقل العامي انه في كتب في حق العالم تعرض الادلة لأن العالم يتنبع من الادلة الشبب يعطي انت عرض الادلة انه الشبب العقل العامي ان يتعرض اقلال علمات هذه الشبب العقل لأنه يتنظروا فتكى سموات فقد اتجرى لدينه وعرضه هي قد تأثر اشهاد رسم كثيرا من الان بعد خسار هذا التي حسنت لهم ولا ينته مطاع فكذار والبركة مع كابيركم اتفعدوا في تسر اشتنبوا المشاهدات لا كان حورا لهم لا كان حورا لهم قالت الله عز من المغنين لحلاله عن الحرام ولحجره عن السواح سبحانه وتعالى اذا لا تقوم اترك المتاسب وعطب لا يعطينه وتقوم التقدي بأهل الشخصة لعن قطعت في المسجد رضيها الاثنان نعم هذا الذي حفر لهم لا يوجد حقيقة إذا لا يوجد إنسان عملا وحاول نعم فيمدد أطعامهم وكترتهم وجوبا حاول يوجد عملا لا يوجد مش كل معنى بالحيو لذلك لأنه فداء في صيحي بخاري ذات مداد وجوب يات المعيد أطرم ذا وذكر العالم نعم وعوذ المريء أو سنة أرفاع سنة بالأب الوجوه تفاعهم الجائع حاول الوجد نفسك حار الله لا تيستخد لا تيستخد ولا يوجد شيء يستخد له أن يرتبوك من الضوء لا يوجوش ترتفع على هالكي أن يتخموه ترتفع وإذا قام بأبوه الحي اجر عن الباقين نعم ما ترموه لا يتعرف تجاع لهذا يقول لا يستخدم المكاسب الجميع بل تستفيد سوال الله بل يبن الجهدهون وليسان نفسه الجميع كما نفسه عمر اللي خطاب قال تسفن فيه دعو الجميع خيرا من الحاجة في للناس فرجه ابن الدنيا، الذي بعده يطرق والثلوات والصلوات الحمد جائزة فرشا من صليت خيثه إلا أن يكون جهنيا فإنه معقل وإن صليت خيثه فأعد خلاته وان كان الامام في يوم جمعه جحيا وهو سلطان يقل خمسه واعد الصلاه وان كان الامام كان سلطان وغيره حافظ سنه فقل خمسه ولا تعد الصلاه فصلى خوره قبل انفته الم من اقرا عليه 24 ا جمعه لفت مساله الاسهل لعموم ذكر العلماء الشيخ رحمه الله يعني انهم يتعاونون مع الهنوك مقصود الشارع الافة اقتصاد الهنوك مقصود الشارع لانهم يحاربون الله عشر ويتبايعون در مجال تكون اتأل تهجني على الهنوك تبتقل عليها وانهم يتعبون ليه وانا كيش هلو هل اموار من طريقهم ولا نسب لهم عظيمة. لا ناسا لا شكرا انهم كافر لا مكاسب ظهر ده كده بتواجهنا ده كده قال علم عند ذلك فتكون ظافر لان الله سبحانه وتعالى يضاعف للذين يتقوا ولا تعلو العصمه العذره هل هنا منهج ظهر المستحدث هل هذا غريب والله سهر عليك الله الله عليه وسلم سبحانه وتعالى يغفر عليك ضروره فغفر عليه الله عليه وسلم لما تظهر مدخلا على عباده تكاتب تشعر وشاكل على تكاتب أرجوك انتفاعه انتفاعه ولا علام السحابه ولا علام السلام ولا يظن بعجابه فلا يحسر الله من مقامره من الماكنه لا يظن الله عن هو اللي يتكتب يتمنى عهده سلام فما شو بشهره يماته في السحاب هاي لأن الله عزيزين لها عن الردى وأهل الله الغيء وحرم الردى وما كان تريطاً ليس حرام فحرام لأنك عند العزق أو الوئة اتصادها مجتمع في الردى فإذا أممت اتصادها ومقاطعتهم نعم ذهبوا إلى وسيلة هداحة أو أضحفوا عنها لرباً أضحفوا عن وسيلة الإفرأ عند الجنبذي لك يا عبد الله لا تكون عزراً للشيطان لهؤلاء ان يتمده لعنهم وداعينهم وقد نترى حيات المسكي سيطة الشيطة العزيز لشراط رحمه الله في عدم جواز التعاون مع هؤلاء او اكل الفوائد منهم او العمل معهم معا مدعثا او تفردادا مقيدادا казал الله يصدقنا من هذا الديوان المحرمة، ثم أقبل فقال والصلوات الخمس جائزة خلف لون الوجه خلفها هو العصر نعم بتكلم رسول، أن العصر لونه خلفه، إنه أن النشرات الصحيحة، لا بد أنه لم تقبل الإسلام، العصر صحت ثلاثة ثلاثة هو طيب إلا أن يكون جهني لنا الجهني هو الذي ينكر في هذه يقول ويقول ان القرآن مخنوط ينكر ان الجنة مخنوطة بالماء مخنوطة نعم ينكر عداد القدر يا نايمة فهو كما قال أبيل الأحمد كافر فمن كان بجأسه المكفرة ولا يكان غيره الجهنية فهو ذكر هنا على سبيل التمكينة تعتبر ان هذا على سبيل النذان فلن كان نذر الجنة في البدء في المكفرة فينحق فينحق المسال به نذر الحلولية قال آآ الآذر الحلولية الثبارة قال عبدالعنيها رحمه الله الذي يقول ان الله في كل مكان بلاته تكفت خفرة قال شرق الإسلام الحلولية رحيمه الله ما يجل قوله إلا أن اللعب غافي في كل مكان إلا هو يقل في كل جنو وفي جنو وفي الكش يا ذنب الله تبعك كلمة تفرض من أفواه فهذا كيف الإشراع قال الله تعالى بأن الله قال آلون في وهذا يفكر بهذا وقدانت الرعب الله الرعب الذين يتهمون عن تهدين لإراء الله منه فيفكر بالقرآن إن الذين يجعلون بكث تفكرون ذا لغاية يتهمون هذه الوراء الله لهم ويتهمون القرآن لا قص ويعلنون جمهور جموع الصحابة ويبدأون مخابراتهم يبدأونها بسبس كلامي كلامي قريش أبي بكر عمر ويقولون عمر لم يك أو كما يقولون لا ينفع معه إلا ناعر الرجال أو كما يقولون وقد ذكرنا بالأنس أنهم كذب على الله سبحانه